ولو المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائ كتمردين وما جعله الله إلا بشرا ولتثمن به قلوبكم وما النصر إلا من عيد الله إن الله عزيز حكيم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 وَتَقوَّمْ فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قليل مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا إن هذا إلا ساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم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 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَفْقَفَنَّ لَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّثْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سواء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 الله غفور الرحيم يا أيها النبي قل ما في أيديكم من الأسراء علمن الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويوفل لكم والله غفور الرحيم وإي يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم